Mmm. -hmm. أماني فرحوا أماني فرحوا أماني يا ماني <تصفيق> ابن الوصل كرار يا ابن النب المختار قلب المحب فرحان واستبشر القرآن من مشهدك انوار تلمع على الزوار واللؤلؤ والمرجان عاين على الاكوان لانك عسك الجا بيه الشرف يا فخر الناس والجان ما وعد فرحنا حان علي علي يا مولا للقلوب طيور تطعنا لكوتور تطعنا لكوتور تحن التهاني فرحه واغاني تحن التهاني فرحه واغاني فرحه واغاني يا ثامل الاباط يا فرح وغاني فرح وغاني فرح يا مولان يا حامل الأمجاد يومك فرح وعياد بك الفلك مفتون عقل المحب مجنون منك شرف مزداد وبساعة الميلاد أنك فرح هلكون ويتكاح لبجملون لك طلبنا مراد دوم الفرح ينعاد كل شيء نريده يكون يتحقق ومضمون قالب قالب يا مولانا يا بسمك الهجنه بسمك الهجنه تقضي حوايجنا تقضي حوايجنا بسمك الهجنه تقضي حوايجنا ردد لساني وروح اغاني ردد لساني فرح, فرح واغاني فرح واغاني يا ثامن الاب سامن الأطهار يوارث المفتار هاي الأمان فرح وأغاني هاي الأمان فرح وأغاني فرحوا على مولاد جنة عدن مشهد كل البشر تشهد بك الفخر موجود ياك الشرف مولود يا بن النبي أحمد يلأ أصبحت مقصر له للكرم والجود صابت متزنود مولاد طير السعد غراد حتى البدر أنشاء ضل يشكر المعبود فرح قشرون علي،, علي يا مولا نجمل سما مسرون الله المعمور نجمل سما مسرور ببيت الله المعمور تجري الكياني الفرح و أغاني تجري الكياني فرح و أغاني فرح, وأغاني فرح, وأغاني فرح, وأغاني فرح وأغاني من الاطفال يا وارث المختار ما يامنيني احس عاد بطوس ومنهاتش عشموس عالدنيا والاكوان والنح والميزان لا جلك تطخروز ينقب وتبوس من عندك الذرعان بك الكرم يزدان يا القبتك فانوس و ويعل الظلم بركان كلك عزم ويمان علي علي يا مولان حبك تعيش ارواح البشر ترتاح حبك تعيش ارواح البشر ترتاح, ترتاح وردك زماني واليتك زماني فرح وعذاني يا زامل الاطفال جوارث المختار يا زامل الاطفال جوارث